جميع نعمك الظاهرة والباطنة اللهم نعود بك من زوانين علمتك وتعود عرفك وجميع جميع سختك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لمعلمتنا وزيقنا علم وزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وانتران عنه رب يغفر ورحمتك في الرحمين اللهم صلي وبارك على سيننا وعليك ما صليت وغرفت على سين الرحيم وعليك نجيد سبحانه ربك أبل اجتماسي سلامنا الله نعود بالبس من عليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سليما كثيرا يقول الله صلى الله عليه في محكمة تنزيله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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم ويقول الله صبحة الله في حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ظالموا إلا من هديته فاستهدوني أهدكم الله يهدينا الصلاة المستقيم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم الله يطعمنا الحلال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم الله يكسين لباس تقوى ولباس العفة والحياء يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الدنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم لا يغفر الدنوبنا ودنوب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا دري فتذروني يا عبادي لو انولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أنو لكم وآخرك وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أنو لكم وآخرك وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد وسألوني وعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيطة إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه ويقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال فتنًا كقطعًا للمظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرضي من الدنيا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الحمد لله نحمد ربه سبحانه وتعالى حمد يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه رب العالمين كرمنا في هذه الساعة بهذا الرحمة برب الرحيمه ان شاء الله بالرحمه نولاوند جدلاون رب العالمين كريم كن فيكون قبل لحظات التغلاش بعد لحظات امطار يعني مربي بتلا نجد بجني وين بحار تحكانت وتطني مار ودامن تبتا جنو يتكانوا الصحابني الله سبحانه وتعالى عظيم شنو ندليت بنادم كل يعني كل تغيير هذا يحدث رب سبحانه وتعالى فهذه قذة الله سبحانه وتعالى فشكن السنة من خط يدى يا من جنة من مغزى من ترسين انقل ربي انغرت يا ربي ان توبي ربي خطر من تسنت سجنة خط يتودي وفي السماء رزقكم وما عادون يو اجهر الإيمان اجهر عامل جهرد بل تل اشهر دوال ربي إلا شد ولا يتوتى من سجنة يعاد الرب اغنش الى الله الى خالقونا وان يغند وجدا يوجد جميع المخلوقات آه. الخالق هو الله سبحانه وتعالى يوجد الإنس الجان الملايكة حيوانات حشرات ما نرى وما لا نرى كله وجده الله سبحانه وتعالى يومين الله يخلق قيل في اليوم الواحد موجود حوالي 40 ألف مزيود في اليوم كل يوم يتللد حوالي من 40 ألف في العالم كل يستمزغين نصن نزارين نصن نصن العضان نصن عمري وانني بلتي خزانين تنزار قدنة. أدلان ترواب لا تنزل أنك تخزانين تخمصغين قدانت دينما كاملين ما شاء الله ما لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وكذلك يكون ابن أدم فكيف في الحيوانات في الأنعام في الحشرات في البهايم في الحيتان يومين الله يخلق ما. وهو الخالق وما سوى مخلوق كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق ومحتاج للخالق فمحتاج هو الملك رب العالمين تيملك انا تنفوتي النصفوسس دقاتو لاو النصفوسس تروان النصفوسس نرزق النصفوسس نمصير النصفوسس الجنه شوفوسس سبحان تعال ها جهنم شوفوسس لحظه تبعت تونس شوفس بعد لحظه والناس بدات عند رمضان يقن علموا الغيوب ان ربي كيف نتوكل على الله؟ نتيقن على الله؟ كيف أن نصفه؟ ون... نجتهد كيف هذا المدغة هذا القلب؟ التصفى لأن أول جهد ينبغي لجميع الناس الجهد على هذا القلب يخرج ما غير الله سبحانه وتعالى ويدخال الله سبحانه وتعالى في قلوبنا يقولنا نتوكل الغفز أتنذكر أتنبجل أتنجد دعوة أتنجد ركلا أنسي والديس أنظر ربي سبحانه وتعالى ربي بي في كتابي العزيز بعد أعود بالله من شطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مدد آه. كل أحد نسواه دل عظامة ربي سبحانه وتعالى دل قدرة ربي سبحانه وتعالى دل كبريان ربي سبحانه وتعالى إلى أن نموت إلى أن تفن الدنيا ومعاليها لا تنفذ كلمة الله سبحانه وتعالى ربنا فلهذا المقصد وجنا. كل قنحة سجنة يوجد تيد رب العالمين بشك تيسا بشك نصرف العلاقة نغس الأسباب للمخلوق لا نتيقل على شيء رب العالمين وتوكل على الحي الذي لا يموت كل ما سوى الله يموت كل ما سوى الله يمرض كل ما سوى الله ضعيف كل ما سوى الله ينسى يسهى ولكن الله سبحانه وتعالى حاشا لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو اليد الفعل الامر سبحانه وتعالى اذا اراد شيئ نقوله كن فيكون رب العالمين وجه محتاج الى ماده اوليه الى وقت الى زمان كن فيكون كن كانت السماوات السبع كن كانت الأراضين. كن, كان كن كان. ما في ها الأسد الاسد كل فيكون هكذا فرب العالمين يوجد سن خلايق ان تحاسب يوم القيامه عند والجان تقالين رب العالمين اتنس يوم القيامه بالنسبه ها بعد عاود بلان استراتيجي سنفرغ لكم ايها الثقلان جاي نهاركم وخصنا تجن الرايس تاع الجايس وخصنا ديك فرادك فر وخصنا ديما دي ظلم تدونت بر لا يدوم ما يدوم لا مال ما لا صحه ما لا زين ما يدوم لا يدوم لا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام كل يزول وكل نس القبل انا منشد عاشن الامم من نجد البلاير واش الملاير باضاير من الانس بلاير من ال... من البيض. من بيض من سود بلاير من مسلمين من كفار آه. كم من أنبياء كم من رسل كم من حواريين كم من صحابة كم من تابعين كم من تابع التابعين كم من اجدادنا كلهم ماتوا وكل زوانياء وكل انتغرتهم وكل انتغرتهم ويخدمني تغرت كون يخدم وجاء ويخدمني يخدمني تغرت دوبا ولا ما فر يا عاد رب فهم لغرنا فرصة غالية كل يقرح تسجن أرجل سامتوت تزعلك أبو الظان غني كان فقير كان أمي كان عالم كان أدر بحصل وقته إغلان. وقت واجيز جدا في هذه اللحظة أسه وكرب العالمين أغل كم من ناس أصبحوا في عدد الموتى كم من ناس أصبحوا في عدد المرضى كم من ناس أصبحوا في عدد الفتن منش من العباد ولكن نحمد الله ونشكره ربك من أنا عشيت في خير البقاء في بيت من ويت الله سبحانه وتعالى وكان ويجي ربي يخصانو ونتي ولتي تمجيده وكان ويجي ربي يخصانو ونتي ولتي درت والسخبي حتى دارتش والسيدي في حتى دارتش غوي تخسد ها يكره هذو جي باين سجل وليداني تخسد سين تفضل مادام يرني الحب تغرش مادام تعرضت وجارت قال والله غير تشرفخ في الجقهوه ولا غير تعشى تبات رب العالمين يخصانو غير ويانا ها. في هذا الجو اما شنو ما تنجنوت تنقطع رب أن شاء الله أغنسوا إن شاء الله من حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي الجنقاع إن شاء الله أريد أن تمشيدها رب شاء الله أتجت تحت ظلّة عرشي وما ظلها ظلّة لأنها مجهدة ربي يخسي تباين الإيمان تشغوله أما سلحر إياه تمشيدها أما سلتجنوت إياه تمشيدها أما سلصمض إياه تمشيدها رب أن نبعد أعود بالأمان في تنجيم والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين ربانقى وليمن يعاد الرب سبحانه وتعالى يوجدانا في هذه الدنيا حتى نتعرف به نتيقن على صفاته سبحانه وتعالى أما معرفت الله كل مدنسنا ربي الله حتى اليهود حتى النصارى نشين وجار. نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى نشين العضل من دار خلاف المن اليهود والنصارى الزوادي قوامان الزوادي مشرك الزوادي روسي الملحد نغلي هندوسي عباد النار عباد الفار وعباد اللفعه السيني ديال التصغير غفي لا طور داري بتبتتج اشيني انا ف فا... الريال اخدم الزوادي مسلمه السيني كيف كيف الريال اخدم ولكن ربي غنوي يشفي كر النبي صوصي شنو اللي ان فكرنا داين شنو فكرنا مديوشك واحد يمسلم قال لك يا شويه اسيني ادول ربي ها ودا ظلت ودا شطعت والدينك ودا سقيام الليل ودا الصدقه ودا وكان ربي سبحانه وتعالى ار المضالم توبي ربي سبحانه وتعالى لم أكل اترك العلاقات الأفقية فأول شي أن نصلح إيماننا مع ربي سبحانه وتعالى فلذلك الله يزند الرسول سيال أيها الله يزند wonder peace لجميع البشرية في زمان نبي صلى الله عليه وسلم الجمال الجمال يتأثر بها بيعذية النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم voit نز عندما يقول الجدع عندما تصدق يخطب ذلك يتبين ذلك عندما يقول المنبر يسيب الجدع النية للمنبر هذا الجدع يتغرط الجدع أنا لا أشكره بالله يتغرط عندما نزد ضريطنا يوطيس النبي صلى الله عليه وسلم يعنك تسوس حتى الجمال يتأثر ببعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيوانات خاطر هامي من الأمة يجديس حياة الدين حياة الإسلام خلق النبي صلى الله عليه وسلم كون هذا يصلح رب العالمين بيننا ظهر الفساد في البري والبحري بما كسب تيدي الناس يفسد البحار يفسد الجو يفسد تامورت يفسد تيني يفسد جميع هذه الأشياء بسبب فساد عمل هذا الإنسان خاطر الله كسن كون عند هذا وأغلى شيء في هذا الإنسان وقلبه إذا صالح هذا القلب يصلح هذا الإنسان وصالح القلب بصالح يقيننا الموضع الجاج تحت لكي يتنول بالذي سليقينة وتعالى بل يقني التجا يقني السلاي يقني سواطا يقني تعز يقني تقرب يقني التباعد هو الله سبحانه وتعالى وما سيكون سبحانه وتعالى كله لا شيء والقاء خلاص من يسليقينه الله أكبر بالذي ما يصلحه تصلح يصلح بصره ادعت تصغ الزر ما يرضي الله واللي ما ربي غزرت ربي معاس هذه عصى ربي باه ما لا يرضي الله يغزر الفلام تدي غزرتو داين تضلص مد جسم الدين تتاوينو معرضه النار تتاوينو ولا جسم الله تتاوينو جسم كاله الله تتاوينو جسم تدين كذلك اللسان كذلك اليدين كذلك الرجلين فالإيمان في القلب وكذلك محمد رسول الله في الأعضاء أن نخزر ماشي يغزر محمد صلى الله عليه وسلم أن نسيوا ماشي نسيوا محمد صلى الله عليه وسلم أن نبطش النازوا ماشي يبطش يجور النبي صلى الله عليه وسلم أن نفكر ماشي فكر النبي صلى الله عليه وسلم نتهد دليل أن نتهد الإمام أن نتهد القدب وتنغير الجنه وندير خلقا يصلح النغ وجار ماشي يصلح النغ بعد عاود بالله ربي في, في الآية بعد عود الانجيم وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا مَا أَتَكُمُ الرَّسُولِ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فِنْتَهُوا فَلْيَحْذَى لِلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يعاد البعد عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الفتن يأتي الضنك هذه المشاكل وقت من قرب إلى حياة محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين أغني يعز تعز الصحابة دولانهم قبل الإسلام لا من يشوف لهم تغن لا من يشوف لهم قطع الطرق يكون خنفيس يودون بناتهم يطفون حول بيت الله الحرام عرات حفات ولكن سيسد دوس السيراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين في تلك الظلمة في تلك البيئة الجاهلة هذه السفق السراج المنير محمد صاص الشمر سبارك الجاسس قبل البعث سي تشمرت حليمه السعديه ديرت الجاسس تشمرت سي وتوفي تبات تشمر دورغاو توفي تبات تشمر خاذا ديك حدنا فقيره ندبت نحيفه لا شغرت باتا يعني لا شوسي يتيم الابوي يتيم وكذلك مسكين فقير قد شمرت رب العالمين يرد الدابتس سبق جميع الدواب تأوض الجنان السفوحة تغطس تغبام مسنوحاول الضرع انتغط يضحى تأمرت توني باتت جو ديق كافي لا تشمر جسد الرسول ها كيف شمر نعمال الرسول؟ كيف شمر الجهد الرسول؟ كيف شمر أخلاق الرسول؟ صلى الله عليه وسلم ليس يربا تشمر ليس يجرب على المثال من ميرز تايمك درتي استنمر ترواس استنمر العمر استنمر تايتليز العمر دا بزاف اتسودر بالكل وشان كانو عاش قرن، عاش قرنين ولكن بدون اعمال النبي صلى الله عليه وسلم بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكاد عاش 200 عام لاشن مرت ولا ولادي يكونو شتمش دورتي وضحس لان تنمتوش يسوتو بكثرة الاعمار الصالحة العمر دا بزاف اتسودر بكل خير عندو تنمرت ربنا نشهدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعظم شيء يويتد النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ السلس هذه الصلاة المكتوبة لعدمتها ولشأنها الله سبحانه وتعارج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى فوق سبع سماوات في ليلة في ليلة واحدة زمان ضائل رب العالمين يسر به من مسجد الحرام إلى بيت المقدس مسيرة شهر فتف الكل فيكون إلى القدس بل تنسي جوا جمع له جميع الأنبياء حوالي 124 ألف نبي ورسول حتى يصلي عليهم إمام الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم سيوتف ولماذا هي هذه الغزر التاقة وماشية تجو الليوستر ماشية تجو مانيوز ديميو ماشي تطف البليتو والديو سيوان موني يزيقن الشأن هذين يزالي السوف من الضلالة من البدع من الخرافات من الهف إلى الحق إلى الصناة المستقيم صلى الله عليه وسلم حتى سددوا المكة إننا يا رب العالمين أسرى بيه من بيت الحرام إلى بيت المقدس إننا نسخلاص ونسى بكر الصدق مش إمشاركا إننا نسام دوشلش لكن إنسان يا غفص وجه مئة في المية. المية باللي دابت يرحم والدك إننا يا أوم يا المقدس دو سنين إلى غيز بتسينا بوكرا الصديقة رضي الله عنه الناس كنا ونيني يولي سبع سامة وده من أقصيص صديق رضي الله عنه صدقه للشق نحد والسلام انعقبت في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انا الصديق في الرجال وفي النساء خديشة رضي الله عنها وفي الصبيان عالية رضي الله عنه بعدنا نصحها زوائد البيت المقدس نتنين مشاركين قوريش لواسي زواء استجارتي غزرت من يجلس التياق؟ من يجلسوا بابا غربي رب العالمين يتوجه الرب هذا سيشن بيت المقدس تيني في زيت يغزر؟ بلا ماذا غزر؟ يحكى ياسا شاديسون ان سمانيشا نتاورت سمانيشا منش درجة تقع؟ سماني المحراب؟ لا إلهي لله ربونا يستمع عمل ويتمع عمل ييتمع عمل مع القادة المقتدر ها. ربا يش لي يقينوا فلهذا رب العالمين وجاءنا النبي محمد رحمه رباغليشان ربي منا نربر تروانا نرب لهالنا على سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم نوبخت نكره سولونا حياه اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ولو في شراك عليهم و نغود يتقن تجسس سكنو خالف غيري تخب خالفت جرب الله عليه وسلم وبغد اليهود والنصارى ربي بغطن ربي يمسخ الجداد نس قراد وخنازير نمشي نتبجل تنخصيت طروان سيدنا عيسى طروان سيدنا عيسى بنت طروه طروان حلاف طروان الشواده نمشي سيدنا عيسى سيدنا عيسى حاشا بريء من يهود ونصارى سيدنا عيسى نبي صلى الله عليه وسلم نبي مسلم ونش بغرس وداين النصارى نشي نطاروا الانبياء نشي نطاروا محمد صلى الله عليه وسلم نتنين اليهود والنصارى الجدود من سن يمسخت ربي قير هذا وخا انا زي كل فيكون يدولد فيغورتس دحلوف كل فيكون فيغورتس تشادي ربي الناموني غامي يفخصس نامر الله اللي شدين اللي يتبع الرسول المرسل إليهم لا شفت القيمه القيمه خاطر ريال كي متخاطيش الزين كي متخاطيش الطول كي متخاطيش العرض القيمه تسدين كودي ربي ربا باش يعز يقلي تعز يقلي دله ربي خادي دريالي تعز خادي الزين خادي التعشير خادي فلان كودي ربي ربا باش يشمر وني تحب بنمد ولا ونمد نضربي وني تحب بنرب من العبد يعني ولا ونمد نضربي تام طتارجاز ولا تام طتخص درجهس ما ما قصدت قال مام يخص يا ربي تهنا زليت النم استري مانم اقنا يردني مش لمن وتفروج يشمر شنم دا شدين غنا الافلام تداين دوب العض الغيبت ناميمت دو منشرط واله ميدن ميد الربي ربما يتستملى تملى خاطي التاسد في ربي, ربي النبي سيدنا في حديث اه تلك المرأة لأربع لمالها وجمالها ونسبها ودينها فطر بذاتي الزين بذاتي المال بذاتي الدين جربت هذاك ماشدينا اش من لا يغلميدنا نغزر تم تطس ربي يرحم يد ما وتعزم لا جامعة لي تعزام كلا جامنتلا لا لا ستوار نص لا ولكن إضافة الوصيل إلى دكتوراه عبر الله أترى بมาهن العبر haceت أماكن السرط أماكن يا صناب enfin أماكن اللحياء أماكن من były الربي صوتات وترك أشعر إن هذا يك entertaining ت pub wo sit أقوم وابدت يبدو العرب وجدك أن ن يعUB لا buty ولا buty أثنان سوف فافة لا لا بس حتى تصنر بلا لا تصنر بفافة نشتنسل لالا دلولو دلالا قعي سنتن وستحون تصنر بنا ليس المقصودية مارفة المعلومات علم الدنيا جهله لا يدر ولكن علم الدين جهله يدر ربي ينس بما نس ملك يومي الدين يسمى يوم المحشر يوم الدين رباني يحاسبون الدين جميع الناس مني يتخذون الدين كذلك بدأت تقدم الدين تمتو الترجاز اتوامان ودين صارة كل مدن يوم القيامة هم تفغم قاعد المهندسين هم تيوي مقاعد الباك هم تشيبوري يكون تعزيمات ولو رب انت يقدر يقن أمي يقن عالم يقن صحيح يقن يقن فقير يقن غاني ربي تجاوموني ولكن انتو حاسب السيس ازعلك بالظان غاني الفقير القوامان العربي العجمي الدين ربي يوم القيامة رب اغن نحسب الدين ربي اغن نفهم يعادل نحافظ ظلته خاطر اول شي يردع يترى سلمعاصي المحافظة على الصلاة يقنوز النبي صلى الله عليه وسلم اننا ناس فلان يتكر ناس ناس تظلى يعني تزلت ودا بصرتنا استوتض الناس ساتنها هو صلاته ديرتها ان شاء الله تزلت في قرحي اتحافظ ظلت هادي عي ان شاء الله ربت وتسنرساتي اتهدا ادي بعد سمعتني جاسم تط انحافظ ظلت تسمش قيمتي صغير الوقت نزال ثلاثه حنوت ثلاثه لوزين النبي صلى الله عليه وسلم التوق مع الاهلز كنتِ هأنها عادوا عنها سوّلتَ הנ positives من النبي صلى الله عليه وسلم الناس كان في خدمة أهله محمد صلى الله عليه وسلم تواضع وجاءル نشين نوفانشرة أنه تفتادت khoan تزقق يوان فاس وملاح وسماد النبي صلى الله عليه وسلم تعاون نطفق السالة ريدلس هيريدلس صلى الله عليه وسلم وجاء السكت وجاء السنت تقول قلنا هذا قلناه ربعا خلاص ما يعيش نتحررش صلى الله عليه وسلم بسطنا عايش عاد الله عندما يؤدن للصلاة يخرج للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه الصبت المعاس قدماني وقتنا الله أكبر وانا لو يدو يقول كذلك انت نيتي يدو يقول انت دابراني معاس صلى الله عليه وسلم مع. ورضي الله عنهن فكيف نحافظ على الصلاة بلكت امت تمونكو شي زاليت سم دمار سلا يشد ها دمار لا يشد نخسن متلنا يتلين نمتنت دارين نمتنت حنا النق خاطرش كاد نواط خاطرش القفوله تهلز زلات تاع هنو تجي زاليت الوقت تلام معرضه تكردع تاع هنو إذا بنادم بله يستوى أنه يتسلى وله يغزل على العساب إذا عمّت هانت لا يخاتل يدني إلى عمّت هانت شيء في كل ضرف في كل زمان غرنو يقن أتنعبد أتنذكر ربي سبحانه وتعالى وله يتبديل الدين, الدين لشي قن دين زمان الجمال ودين زمان التكنولوجيا لماذا؟ الدين زمان محمد صلى الله عليه وسلم هو دين في الزمان وصراحنا أمه في هذا الزمان وله يصلح إلا بما صار وحاوله أول زمان زمان محمص يعاد ربانج محافظة على الصلاة الشي ما لا نزوى الوقت نزالت يقولون الشانطي يدجور قالوا سينا ربانون نعاون الله ليه عاونهم؟ الوقت نزالت لشي عاون نعاون سبدة العجنت روح تبجيدها ونتنفى العجنت خاطر هامي ممكن العياد بالله أمس من العجنت يتفايق يختم العياد بالله يدني الزلت والزوي أربعني فهم الوقت الزلت والديقيمي قلنا شرع أربعني فهم فاربعني فهم إن شاء الله النبي صلى الله عليه كان آخر كلامه عند سكرات الموت آخر كلامه الصلاة وملكة اليمين الصلاة وملكة اليمين التوسط الزلت لأنه مظهر العبودية دي كل المظهر. الوقت الزلت قعدت نتحرط مجيده يسمى بلد اسلامي بالتاخير و كانت ساكه في الوقت اللي جات تمددت يفكر شي يصلح باين اللعبادو قرفنا والو لعبادو ربي اشن بلي راسق الله تهنوا السبب ختي نتا السبب ختي نتا السبب ختي نتا والو لا السبب بلي الله راه رازق الناس صبع خت لنا في الإسلام بلا وعل. في الصيفات في البيئة في البيئة صالحة عندما الله أكبر يحد الله أكبر سيحد لا إلهي لله هذا سنة الله أكبر نا. الله أكبر على كل وكل لازم بعد الله أكبر نتمتن تموتن آخر العمر لك سنة عمر تفاتش ظلت خاطر هامي ربعونا العطش وأننا نفوض للتعطة ربي نفوض ريال نفوض وحوز نحفود نفودي الكراطسيان والله ما تا كان نفودي تاعت ربي صحابته وتغرته سيدنا عمر صلى تتمتات يتس انت باش ناس يا عمر الا مغفل لك ربك وينك يا عمر الا مغفل لك ربك يا ليتني كنت شعره في جسد ابو بكر الصديق آه. ليله من ليله ابي, أبي بكر الصديق آه. خير من من ال عمرك في لي طارطور نعم طون طرت نغودل اتوفا النبي صلى الله عليه وسلم يجد عند امين سر الرسول ما جد غس قائمه المنافقين اسس عمر الفاروق رضي الله عنه ونيد ان ابي سر الرسول لو كان نبي من بعدي لكنت انت يا عمر الناس لا امين سر رسول. الناس غرزر الى لا لك ليستو لكير توار الى الناس كيفاش تقول عمر رضي الله عنك راسلوا باش يمشيو للجنة الناس شنو غينيي ماني ولا لي صلي دي وحديان يني الله السنه منافقين كانوا يخافون ترنقدان ويجوا مطمئنين شي مرات سولو كاع قدير باشني فتاي خصان الحمد لله فتاي خصان ربي يفهم والله كنا نغرت لي له نهار نسجد لي له ونقدم الحق لربي سبحانه وتعالى ربي يستاهل وجاد ربي يستاهل وجاد غير النعم تيمر سي قبلتي سمسين دوما طوطان تسجن ها لا بومب لا عياط لا زقال اول رشار ايو الا الله سبحانه وتعالى حلول ها يعاد الله سبحانه وتعالى لهذا نبانوش المحافظة على الصلاة خاصة للنساء ميتو سيدا عتك ساعة مجيدة ماشيش شي الوقت يناس يتمطوت افقت سلكوزينت روح لهم صلى عنهم سبدا ستاء روح لهم صلى عنهم ومنفعه ولا الشمية مديبريان قامت سنتي شبرت مقاطفات سنة النام سنة من واضر النام بتا غريمك تخاتمت انك تصغدرت وتوتيس أداوان السيزاية تتسن ام دك الكفاه انا مشارني من مسلقتم ام دك نتا مودان اول سؤاله تمطط من ربوكي تو دخل عندي منايو ذكرت منايو تبجلت منايو كبرت منايو قدمت منايو اه قدم الدجاج من رببي تقدمت بابانا من رببي تقدمت الظل حرام التلفزيون من رببي نعم رباه سليمان يعاذ رب العالمين ذكرت باتها أعظم ذكرت نصف تحضر في كل حين في كل وقت أينما نكون أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم ثلاثة نصفاته ميت لك إذا ابن آدم أسمعيه وربي لي غزلات ربي تسليات ربي يسمى مثلا أنت حكيت ما عندك ما تخبي على ربي تخبي على والديك تخبي على المعلمتاك تخبي على المدير ما تخبيش على عربي ما تخبيش على عربي و لنك رب العالمين لا تخفى عنه خافية يعلم ما البحار وما الجبال وعاد ورق الاشجار وعاد قطرات الامطار يعلم عدد قطرات الامطار نعم الله سبحانه وتعالى هذا ربنا يعاد ربا غنه ده هاد الضرب حتى والله العمر قصير مسكين دابدي وجاهل جهنم ويبدن على حافه القبر بلان تريب من الجدساني يرقى الدربي وجراد يخفز هاي واحد مودي كان فكر. ادي بيدو ودي دوال بتادياج صايي اديو المون وقالوا يا ما عادش يحلم تغلدنا الداود ما عادش يحلم استغردايت ما عادش يحلم استموتو خلاص دق العالم ينزل ستار المشاهداء ويفتح الله ستار الغيب شند برصخ ها كل انها كلمة هو قائلها ومن وراهم برزخ الى يوم يبعثون القدام عطيت لك مهله وشي غا مكت المهلات وشي عمرنا وشي غش 50 المساجد تكون انشان الدعوه تكون انشان القران مبسط مدارس مبسطه وتا لجنه كنتذكر ذكرت ونغسى النصوات جهنمه سريال الساغ الدسخة توداين سريال مدن سغاناصن الان انتباطل ضاكر الريضار غب مكانش مدن تشبع تكنع تكنع الدين ساعة ساعة السواء يقرأوا ما انتسل يا وعلو وانا دائما سويدان دا انت سويدانتورو هم انت الساد وانا دائما انت منزل هم انت منزل اسكمل انت حمزين انت مردودين انت يقولون انهم قاعدوا هم التموديل واتموديهم اكشار انا انعش لهوة حتى اود اوال ربي ايه سكامل اودي ربي يا ربي لا الهي لله اما انه لا يتقاض ربي ما الان وقلت انتقض ما لان يزوريش الكلات ما لان يولي زورتش ولت السسودات ما لان يستارت لا الهي لله اللهم لك الحمد والشكر في زمن قنابي يعني عندما قبرتها في كتب الساة تغرد ساة المميز الأمم السابقات 18 وجرنق أصغر أمة في العمر وأقصر أمة هي أمة محمد صوصي وآخر أمة وأول أمة حاسبة تدخل الجنة ربان تسيس صغير العمر ما العمر لم تكن سبعين عام؟ سبعين عامة زيارة في الله. كان هنا ورح الأمم السابقات 18 1500 عام 1200 عام بورخصة سنة عاشا 300 عام بورس وعزم من ثمان سنين 300 عام ما صرحه متن ربي العمر النغضاء بالظن وكل يكن غير عام نعاش الف عام ما هو القوضية التبيد الف عام ما هو ربي غد البعصر تم جيدة تظلط والتسبا والترسوس والتجا الحمد لله صرحه متن ربي عامو بسين نميسمس سبعين عام تمانين عام وما هي كرة هي يالله ان شاء الله ربع جسم فيو فوتان تتدخل سيجنونيل الناس هما تخرجت أسأ الناس موتيك تزوت اللي عمرها 300 سنه باش كانت ياسا اثر اثرت في من بعدك تعيش 76 وهمهم الدنيا والمال متسني هذا العجوز لو عشت في زمانهم لجعلت عمري ركعه لله تحت شجره لو عيشتوا في زمانهم في هذا الزمان عمورك فقط ركع سجود لله للمنعم يا ربي كرمانا يشانق كل شيء يقل شانق نشنين تشوشوا تشوشوا الأمم عندما يقنوا السال يقنوا بالزن يزعلوا كمين هرماز هم التوسيد هم التويداد هم التقضيات أصحاب الزين تسمحه واليخديم ما عليش انه وستشان والدي تشير سادس ما عليش نشينا صنعنا آخر أمه ربي سهلين وكلش ظلت غتل الدني بالريان يعطيك صحة ربعا دول انت سنت يعني الظلت الفالات رباش وش عشر خمسين صنعات وجنت لهذا بكان الصفر واتصل في يوكيل واتستحى الدن الدن من هذا يعطي صوتش ليه استغفارك كذلك يدفرش وجيغ الملاكين لنمعاتك عدد الملايك الجنن ظلنا معاتك حتى الله سبحانه وتعالى سينغز العبد يقز يجو ينشي وي جا ان فريش كشوكه سيدي مخلوف ان فرا يتزلط ان ربي سي لو جيسكي كونط ربياني فهم ان ربي اجل همش ظالت مند بد غير ظالت بريتش زو عسل ودهن يعادنا العمر نضب الزاني يغلب شت غامضه عمرنا صغير ببزا ولكن هو مسابقة عشر شي بثت ستين عام سبع لها يعادلنا تنمس فلهذا رب العالم سبحانه وتعالى يوشان كل شي بناد ما يغزر وفرشين شنين تياصيتين شنين تينين شنين ثلاثة زيتي لان قرن تبد قرن مئة عام تبد مئة صيف مئة اشتاء واش راي تفرج في السراقة واش راي تفرج في الناموس واش منجرات كلاها لا تبدأ تجلس تشتسيني سيب نادم الواندخ رب قادر أغني نشوف وش كاين تيني الجنة انه تازر زيت برك كريم تم جوهرت وتقبلها أخصت شضن أكربوش تازر زيت ونوح وت... يقنضوري يقنروج يقنوار بالتدليم غير تيني شيروخ خدمة المولنكاز ربعين مليون من نجليم والربي يخدمت نتيني كتعلق النار بالجساس زيت السلاية سامان السامان دمير شاثم بابا شاشا تشاشتيني تتسكر حلونا لا الهي لله كتنعمز زيت تياسة تششي تدق واك, واك, واك, واك, واك بيوم بيوم أشوش تزد لا تتدوت الخاموري تشاشت سائلين لا يجتمعا أم دوره اقترار مع بعض والخلضة دو مارو ريك المخدوم بين قلبو عندي سمع ماري بالك تاك تكنولوجي اش تخدم مارو نزلت لا الى هلمت تتلا اصره د المعاش مع بعض ربي يفرز يخدم لمن سي بناد تفضل عمري ونكرمت هزلت تازط قال اخويا تازط ترقص طلع معايا سكواس ها هي وملات نكرموها والله قاله بنادمه يخذ كل شيء نتاع وكان استشلاز التكت ايا سمون قصاص المنخارس بعد تدخل تستحي الجيزك تبشمت عدبت وتستحي الموسي خاطر هامي نسن باللي نتيقنين باللي ربي يخلقت باش كطار وتزلتي بنادم ونتيخ لقشراء ولادنا غاد تخالف المقصدص الموسي أرجوك تسجر تقنوذل يقنوذل تحت شاش يبدو لتش عامي أوليرو أبي تقلل غسفلو أي وريق الإيمان تحتك الصحة الإيمان أوليرو قال له أريد خاطئ جاسدوه أشجغدوه لو أوري لو أوريو أيها قلع حطبو جهنم جيت يتفوت كل شي تربيي المقصد باتت وليد وليت ودي المقصدس النهاية تثبتها ده حلاك النهاية تثبتها ده غراس هابنا دمون مقصد زبتة وما خلقتوا الجنة والإنسة إلا ليعبودهم إلا ليعرفون إبن عباس رضي الله عنهم يخلقها ما باش أنت رب سبحانه رب أغن نهدى نصلح تدارين نق نصلح تحونان نق يقنغ أن ينجى يقنغ أن يحفظ عند رب العالمين وتوكل على الحي الذي لا يموت ما يتاكد أبنا كن مؤمن كن تقي و تبدل المحار المحار إلا الصحراء دورق إجدام من ذلك إلا دورق هذه الفلافوريات ولدها ذلك نحن نخاطر المحار نحن في كل مكان في كل زمان محمديين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين إنه شيء الذي يدان يغللنا سي محمد هذا يوض برريان هذا القلاظة أهل أحمد هذا يوض الجيسونتر أهل موح هذا يوض فرنزا أهل جوك صعي لا تشاشي تلاتي شبل ماذا يبيه ده بجوقي ماذا يبيه كل قاسيني السلام عليكم سويت السلام ولي قبل ربغني هدى فرنسا ويلين لورب ويلين أتوامن ويلين أجنة ويلين طامورت ويلين شويلين قولت شي الله ينفض سفوز ملايو لا يهض يعاد ما يتلك في غرداية محمدي في بريان محمدي في الجي محمدي في فرنسا محمدي عند الموت محمدي الله يحشرنا مع محمد صغير. الله يسقينا من هذه الشرفتين شربة اللاندا وبعدها ابدا سبت طاموني يزمن راجعي مالنا غنضف سيتي دارنا صغور دام سلفلام ودي بارابول ودي الغنايو يماني نجتي فيزوني يماني وسنط بارابول يا اهل الايمان أهل الايمان تفرز توداينوه الحلال معلش اما واسي وجه مؤمن خاته تمجيدة خاته الدين ونواء ممنوع بارابورت تتبسين الشيطن خاطر هامي لا شخص الأقل إلا كوما لا يغزر يقرر صليوة الجهنمة رب هذا السوجة لموسي الله مجيلة السوجة ديوارة لشخص عقاد عشانك الفوتايتش هذي ها. بدأس الفوتايتش والفوتايتش للرسولات هذين كدام زوني الرسول هذين يتران معاسي هذين يترانون يقفز الرسولات و 1002 مجيلات يبو رخص المجيلات توزع لكم هادي هذا كنكتشطيمط و السبتات ديج السيسه تخدم الله بالسيس كذلك شغل الوسال ميمارو واس في دارتي لجيسليمان ذكر الله تاع اللعنات والزقاع تساس كاع الصندوق مقودني ربي ورعن عاد غس غس الباصد كنربي الناس ناخذ الصندوق غرو ميمارو ليمان غرو مي كنضونوا لاون باش كتخير اما خلى فالو وكذلك رباطه تظهر او وي سلوسو او وي تولي او ولي تسلل كل ملعون ملعون جدارين نظو ندين وشا يتسمع للجيرانص ض حرام والله غير ملعون والله ما كاينش الملائكه في دارك ما كاينش ملائكه في حانوتك الناس شكون واش ان الله الغنا يصنعو الخدمه والله لا خدمه والله لا خدمه اصلحوا له زينو روح انا كلتيف السناخد كابويا جامن تفت الجنت ربا غنهدى بلا العزات باش بل تنعزات خلاص ربا غنهدى او ني سنوزول او ني ساغن هادي السلم ملعون الا ملعون الا رابورتيغيس النبي صلى الله عليه ما يوتف فالدار تبرك يغزل تصاور برك يروليا وليقسدات الناس و تيتفقدات الشيطن ها تا العلماء الوارعين العاملين ها يوتفيك الدار سي عرفت تمطش لز يوتف في الناس والو تداش تمس والاس دي كان دا قلت سرير شحيه اخداب تيوفو ننشو شي غدوة تدارتك يعني الشغل غيبي الواحد الى مقلق نشني كانتحس القلق ها المشاكل الدوخات الماديات الدوادولي ربي واش ولي غير السدام واش ولي غير شي ناضي ستعراف هادي خلص هادي خلص يتساب سرى خير الرقيم بعد الرقيت وتت خاولي مكن يغض الدال يا ويد يعزم القران ضلغنات الدارت ولي والو لازم تدارت هاد ستيريليزي. أتعاد معقم أثبتها لذكر الله صفاً إلا لا يرضي الله صفاً إلا يتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم تود القرآن أتعاد الدواء إن شاء الله يعاد رباغ النهدى أنتوا بي رب سبحانه وتعالى وانتقل ميداً وانتقل الوقت وانتقل الربح السريع أن نغزل السنة ونشمرنا ربعا شمرنا نغزوان الله بات لك مؤمنين الله هو كبر باونسيسا سنشمرنا كانت تقول قدموني قدموني مات سيجي مات سيج دو وطنيل سيني انيل اهلا ومرحبا آه يوسع في قبرنا مد بصرنا ونكسى من الجنه ونعطر من الجنه ها وتفرش لنا من الجنه وتفتح لنا نافذ الى الجنه ونرى مقاعدنا في الجنه ها ونقول اللهم قم الساعه انت, انت, انت يا الدار انت يا يا الغابت يا ربي قرب عجالدس هبت ملعون تعهف و تعرشاو و تودايين تبلع الغيب الدوم من شر تمت ترجز كيف كيف؟ خيلة تمت ترجز تم كيف ملك الموت ما كنت تفروش في المصري؟ لقد تصد لقد قلت ترى ما مختلفة منه المشوار النم هذا خالص تغمست يا ويلك الأخير المرحلة في عمرك تمتد عاصية أتمت تسليد الرأي ما هو رأي مدعي وما رأي الرأي أهل الدين أريد أن نصر الرأي أتمت تفرج جلت وتتوينم ما لا يوردي الله سمنا إذا لم تتبذت لك 9 ساعة تستطيع أن تتعقم أترى أن لا تكون المهديين أم تضحق إن شاء الله الرحمة الدنيا إذا لم تكن تتبذت صح والقبل ترى أن لم تتبذت لك سيطلغنا أبداً أبداً مزامير مزامير ولو النفس خسيت خالف النفس ربنا قد فلحا من زكاها وقت خابا من دساها قدموا على النفس وقدموا في الجنة إن شاء الله إذا ما نخالف النفسيته فبيدني إلا شاء الله هنفوز بتلك اللهم نفتشا صموني والعياد بالله ونفع اللي لا متن لا والو يقنوا سدس يقنوا قربع أديوية كلش كان غز الأمم السابقة إني خالف الأنبياء خالف الدين رب العالمين وإلا جنود غل الجنود وما يعلم جنود ربك إلا هو تجنود وبرك ونمات قيمة الجور النعية يا, يا ربي سبدي تخلاص اللهم حاولينا لعالينا ويتهوي تخلاص متنجم ضعاف سبديتها رب أغني رحم نرجع إلى الله شاء الله نتوب إلى الله سبحانه وتعالى نصحها العلاقتنا مع ربي سبحانه وتعالى ربي شاء الله أغني رب العالمين بعد عوده بنشان رجيم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فانه له معيشه ضنك ونحشره يوم القيامه اعماء وكذاك رب العالمين انا ها ولو ان اهل القران والتقوى فتحنا عليهم بركات من السماء والارض ليش الدين ليش التقوى ليش عكس البركه عكس الخير ربي غني هدا خير يتبتانا فنتوب الله سبحانه وتعالى خاصه لا يسد ربي غني بلا غتنصم ان شاء الله فرصه هاد التفاس رمضان كانوا عصات هاد الفونس رمضان طايعين ربانيش يستن يعاد مدى بينا ان شاء الله نتف رمضان ويجعد نوجد الفريك ويوجد الزلابيه ونمفرعوا والسوا الجلاوات عندنا نوجد أدنوجد الايمان عندنا نوجد غض البصر عن الظالم ان نسامح بعضانا وسل غير سكت مظلامه معايا كنحد اسو والزومه تشي تعادد الرحيمك والزومه تشي تشي دايك النيه تما والزومه سبحانه العظيم لماذا لا تترد؟ لا تترد سبحانه سبحانه عمل أمسوغر سبحانه سبحانه تعملت ولا تعمل جهنمه يا رباق النهدى ندخل رمضان إن شاء الله تائبين إن شاء الله حتى الله سبحانه أغنين فحص رمضانه ها. خاطر رمضان مديوس ميدي إن شاء الله إلي تزاقق المنادي يا باغي الخير يقبل رباق نجتسم ويا باغي الشر يدبر ها. وتصفض ملدة الجان والشياطين وتفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار ولله عتقا من النار في كل ليله آه. رب هذه رمضان ان شاء الله للشيخنا ضجاط لاش الفيترينا ضجاط مصيب الفيترينا تاعو وناي راس تاعنا رمضان قيام الليل شهر القران نزل القران من السماء في رمضان وكذاك نترقب نترقب ليله القدر رباه ان شاء الله لي ليش وش ربي الكونتش كت ليلة ليلة وحدة عبادة 83 سنة و4 شهور عبادة من عبادة خير وخلقي الله محمد وصول ليلة ليلة كت ربي قبلت السج اشيج 83 سنة و4 شهور و3 ايام عبادة الكونتش مرضية ممكن عشتي 40 عام ممكن شبه و14 عاما ديمت ولكن التاوي 83 عام ربي اشتي قبلت يعرض بنشر لسهف راهي في رمضان تائبين منيبين مخبتين ربي يوفق الخير وسترها العظيمه وتبليك اعوذ بالله السميع العليم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا رب السماوات ورب العرش الكريم سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عفيت اللهم يا رب نسألك من خير ما سألك بعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعادك بعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لحول قتل بالله العالي العظيم اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهن بعننا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا محيطنا واجعلوا الواردة منا واجعل تأرى على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدون أكبرهمنا ولا ملغ علمنا ولا تصلت علينا بدون بنا من يخف كفنا ولا يرحمنا اللهم اخرج اليهودية والنصرانية من بيوتنا وبيوت المسلمين اللهم اجعل القرآن يتلى في بيوتنا اللهم هدي نساءنا ونساء المسلمين اللهم اهدي بناتنا وبنات المسلمين اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين اللهم اهدي ولاه ت امورنا ولاه ت المسلمين اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك اللهم يسألك توبة النصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت رب رحمهما كما رباني صغيرة ربنا هبلنا من زواجنا وذريتنا قرأة تعالى ويجعلنا المتقين أماما اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان وانت راضٍ عنا اللهم اجعل هذا الشهر شهر هداية شهر رحمة شهر ألفة اللهم يا رب يجعل بلدنا بلد هداية يا ربي اللهم اجعل بلدنا بلد هدايه برحمتك ارحم الرحيم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى اله انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين